وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي عَالِمِ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال دروة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.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 كُم اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ يُنَبِّئُكُم اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُم لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ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 إن في ذلك لآية لكل عبد منيب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 محاريب وتماتيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيا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 إلا دابة الأرض تأكل من سأتها فلما خروا تبينت الجنة ألّو كانوا يعلمون الغيب ألّو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكهم آية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 سيروا فيها ليالي وأياما آمينين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث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 وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من مِنْهَا هو منها في شك وربك على كل شيء حفيق قل دع الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل قال ذروة لا ذروة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير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 قُل لِّلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لكنا مؤمنين مُؤْمِنِينَ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَنَا أُولَاءِ يَأْتِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إدكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلقو مع شر ما أتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كان نكير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 إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقدف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي